لا إله إلا القرآن. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعوذ وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. للمطوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوق قد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفكهون مقرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المسل أم نحن المنسلون لو نشاء جعدناه أجاجا فرأيتم النار التي تُورُونَ أأنتم أنشأتم شجرتها أَمْ نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم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 فبهذا الحديث أنتم مدهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون رجعونها إنكم صادقين، فأما إن كان من المتربي، فأما إن كان من فأما إن كان من المتربي This